أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين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 قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرجَعُونَ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ مُجْرِمُونَ نَاكِسِي رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّ مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقُّ القول مني ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الفلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم يوفقون فلا تعلم السما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن ك نفاسق لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤانزن بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤاهم النار كلما أرادوا أي يخرج منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 وجعلناه دل بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات يسمعون أو لم يرو أن نسوق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الذين وَلَا هُمْ فأعرض عَنْهُمْ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 أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكره وإما كفورا اننا اعتدينا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيره ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 وحلوا أساورا من فضته وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعوكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُقْبِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِ وَيَذَرُونَ وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 Allah